وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ مُدْعِيًا لَهُ ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِّنَّا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 أنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين